أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا اله الا انت اعبدتك وانا من عبادك تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لم يؤمنوا ويتمتعون وان غيهم الامل فسنعلمون وَمَا أَنَّ لَنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّمْلُومٌ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّتِي بِأَدْنَى وَمَا يَسْتَخِفُّونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْكَ ذِكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنونٌ لَّمَّا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاتِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْيَحْكُمُ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لمبعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتكين في جنات وعيون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 قَالَ ومن مَنْ يَقُولُ نُطْمِئُ الرَّحْمَةَ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّون قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا أَن آل نُّطِعَ إِنَّا لَنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوف المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمثرون وأتيناك بالحق وإنا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 فَدَعََّ عَْنَا سَافِهاَا وَأَمقَم لاَا عَلَيْهم حداغَةً مِن سِدديل إ فِي ذَالِتَ لآيات للِمُتَّمين وَإِنهَا بِسَبيلٍ مُكم إ فِي ذالِتَ لآيَةَ إه مِنين وَإِنْ كَانَ الأصْحابُ الْ الأأَيتَةِ غالمين فَأَنْتَ قُمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ كَانَ لِأَصْحَابِ الْفِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَقَلَّتْهُمْ صَيْحَةُ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 فسبح بِحَمْدِ ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليكين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ أَمْرُ رَبِّهِمْ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ آنِذِرُوا أَنْ آنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنفَتُونَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عما خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا مَسَائكُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا دَامَتْ حِيَنَةٌ تُرِيحُونَ وَحِيَنًا تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ إن ربكم لا هو الرحيم والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون ور الله قصد السبيل ومما جاءت وانا شاء اهداكم اجمعين هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ إن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ إِن فِي ذَلِكَ لآية لقوم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليتا تلبسونها وترى الفلك مواخر في فيه وتنبتوا من فضله ولعلكم تشكرون والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وامهارا وسولا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحفوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْ وَرَثُوا مِنَ الْأَرْضِ أَحْيَاءً وَهُمْ يَمُوتُونَ أَمْ هُمْ يَسْحَرُونَ أَن يَكُونَ ظَهْرًا وَهُمْ قَاعِدُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ لا درم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا كيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم الكيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم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 فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلذئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولداه الآخرة خير ولنعمداه المتكين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 فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاكبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يبدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا مكاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن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 أَو يَخذَم ب تَقلَل بِهِم فَمَا قُم بِمُجزيد أَوْ يَْخذَ تَ غَووف فَإَِّ رَبَّكُم لاعوفُ وَحييد أَلَمْ يَوَو إِ مَا خَلَقَ الله مِن شَةَ فَيو غِلَ غوانَ مين والالشَّمائِلِ سَُّدًا لللهِ وَغُم دَغون وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتكون وما بكم من نعمة فَمِنَ الله ثم إذا مسكنوا الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريكم منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسفلن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتغون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجههم سودا وهو كوين يتوارى من القوم من سوء ما بشر به اي همسكوه على اغون ام يدسوه في التراب الا سا ما يحكمون الذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤخر الله الناس به المهم ما ترك عليها من فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنته الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون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 إ فيِي ذالتَ لآيَةَ لِطغم سْمعرُون وَإِنَّ لكُمْ فِي الأعامِ العِضَى نُسْكُم مَِّ ف بُطُونهِ بِن بين فٍَْ وَدمَمِلَمنًا خَالِصًا ساعِ للشَّالِدين وَمِن سَمات النَّخِييلِ وَالأَعْنَامِ تَ التَّخِذونَ مِأُسَتَرًا وَِذق حَسنَاء إ فيِي ذالتَ لآيةَة لقَغُمِي يعتبون وَأَمَّا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَن اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ قُلِي يَا بُنَيَّ اذْرِكِ مَأْوَىكَ مِنْ, من هَٰذَا الْوَادِيَ لَا تَخْرُجِي مِنَهُنَّ إِلَّا بِسُلَمٍ فِي رَكْبٍ خَاشِعٍ إِنَّ أَكْلَ الشَّيَاطِينِ لَكُنَّ مُخْتَلِفَ الْأَلْوَانِ فِيهِ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 وضرب اللهم فدر جلين أحدهما أبكى لا يقدر على شيء وهو كله على مولاه أينما يوجه لا يبت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أماماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جمو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك آيات لقومه يؤمنون وَأَمْدَدْنَا لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَمْبَارِهَا وَأَشْعَارِنَا آثَارًا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيلة فيكم الحر وسرابيلة فيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 وإذا رأى الذين أشرطوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفتغون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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغل يعبكم لعلكم تذكرون وأوصوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقذوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم رضاها عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَضَتْ غَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا أن تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ هي أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٌ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيْنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَرِف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 وَلَكمْ ذاابُ نوب وَلَا تَشَْوا بِعَحدِ الله فَنَنَم قَليلَ إنِ مَا عدَ الله وَ غَيَّكُم إن كُنتم تَعون مَا عِتَكُم يَفَذُ وَمَا عِندَ اللهَِّ بَابْ وَلا نَنتَزَّ الَّينَ صَبَعُ جْرَغم بأَحْسَلِمَا كانَوا يَمنون مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركور وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًا وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَكُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِينٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُّبِينٌ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديه الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه لَنَا بُكْرَهَا وَقَلْبُهُمْ مُطْمَرٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِهِ صَدْرًا وَلَكِن مَّن شَرَحَ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَعْبُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ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 فَتَطاوَتْ بِأَنَّهُمْ مِنَ الَّذِينَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَ الرَّسُولُ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير بار ولا عاد فإن الله رفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب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 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ثُمَّ دَاهُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حنيفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادرهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإِنَّ قَضَاءَ رَبِّكَ فَالِقٌ بَيْنَ النَّاسِ وَمَا وَعَدَكَ لَهُ بَلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَكَاذِبُونَ وَاصْبِرْ وَمَا صَدْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ محسنون.